وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ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 الذين كفروا سواء عليهم اأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة and they have a great punishment. And of the people who say, we believe Allah and those who believe and they don't give up only themselves and what they feel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 وكم من عميوم فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 وَرَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ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 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا ويستقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني Muhammad أم said, بأسمائها will mention to the values these people, if you will. Muhammad he Innaka Enta Al-Alimu Al-Hakim Qala Ya Adamu Anbi'ihum B'Asmai'ihim Falamma Amma بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ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 فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ كُلْنَا هَبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا ما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا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 أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ ظَنُوا أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْرَ سُنْعَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ وَلَا يقبل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخْذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثم اتخلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا دجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بعصاك الحجر فانفجرت فَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ, عينا منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل مِنْهُ مشربهم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 اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله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 إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم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 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوُ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لنا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 وَإذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 بلَّا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ نَارٌ فِيهَا قَالِدُونَ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 وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم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 وَاَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ قَذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Qul bi's ma yamurukum bihi imanukum in kunntum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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا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 إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وهم يتلون الكتاب.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 وَمَنْ ظَلَمَ مِّنكُمْ فَمَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم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 تقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي أَمْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ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 يا بني يا إن الله استطاف لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون.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 They said, we will worship you and your God, Abraham and Ishmael and Ishaq, we are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 قُلْ بل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلْ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه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 تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ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 ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولا تقولون من يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 هم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رب ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 ستمون ما أنزلنا من البيانات والودا من بعد ما بينّاه بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّرُونَ وار اولائك عليهم لعنه الله اولائك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخف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 سَمَاء وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين سَمَاء وَالارْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ بالله، والذين آمنوا أشد حبا لله.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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْنَتْ تابعوا ما ألفينا عليه أبا أنا، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.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 طُرَّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَت يَتَمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيدًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاءِكَ مَا يَأْتِيهِمْ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حب فيه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنسبيل والسائرين وفرقاب وبنسبيل والسائرين وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتح تِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ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 فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ مَا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَن مِن موصين جنفا أو إسمم فاصلاح بينهم فلا إسم علي إن الله غفور رحيم يا مَا نُكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أنزل فيه القرآن دل الناس وبينات من الهدا والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فلا يصوم.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 ويتكبروا الله على مَا هَدَاكُمْ ولتكبروا الله على ما هداكم، ولا عليكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني، فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم لباس لكم وانتم لباس لهن عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ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 كامل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة.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 اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 لا تَكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 اتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج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 فَاتِم فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفاضًا النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِرًا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تُحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام تولى سعى في الأرض ليُف سيد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبي سَلْمَهَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوهُم بِالْعِبَادِ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافتم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَأَنظُرُونَ إِلَّا يَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ثَلْبَنِي إِسْرَاء إلى كم آتيناهم من آيات بينه، يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِمْ بَعْدِ مَا جَاءَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 بغير حساب كان الناس أمة واحِدَة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَ ما بين الناس في ما اختلاف فيه، وما فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بضيم بينهم. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأس مستهم البأس بَرَا وَأُنزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ They ask you, what do they give you? Say, what you give you from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 والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطعوا ومن يرتد منكم عن دينه ففيا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 الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يَقُولُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْ أُرُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِنَا عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدنيا والآخرة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 ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من شريك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّبُرُوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت عُبُوكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثا تقروا ولا يحل لهن أن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهم ان يكتموا ما خلق الله في ارحامهم ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعلتهن ما بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتهم شيئا إلا أن يخاف ألا حدود الله فإن خف تُم أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَذْكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت تُم أن تَسْتَرْضِعُ أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سلمتم ما آتيتم بِالْمَعْرُوفِ تق الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير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 فإذا بلغن أجلهن فلا جُنَاحَ عليكم فيما فعلن في أَنفُسِهِنَّ بالمعروف والله بِمَا تعملون خبير ولا جُنَاحَ عليكم فيما عرض تُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِمَّا عَرَفْنَا وَالَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ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 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّت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 يا يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا ت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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه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 ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المسقى ولم فصام لها والله سميع عليم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 بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَانظُر إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُر إلَى العِظامِ كَيفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا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 طير فصرّهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم, ادعوهن ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب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 وَمَسَرَُّذينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُ مُبتِ غَ اللَّهِ وَتَكْبتَ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفًا فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمراء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 وتوبوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم ونفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تمنع انفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِ وعلى نهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من رب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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَهُ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 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَكْتُبُوهُ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق اتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ذالكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وابنا الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَالتَّبِ اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه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 The Messenger of Allah is believed in what he gave to him from the لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفر إلا وسعها لها ما كسبت وعليها اجل رب ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل